وإِخْوَانُهُ وَغُضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلِلَّهِ آلَآنِ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْفَنا بِهِ غَنِيَ بَثُومُ فِيهَا وهم من بعد غنبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر أكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن, وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم فَفُسِّهِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إلَّا مِنْ حَقٍّ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ الْمُسَمَّى وَإِنَّكَ الناس عُمْمٍ مِنَ الْنَّاسِ بِالْخَائِبِينَ لَكَافِرُونَ يسروا في الأرض فياوضوا فياوضوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فياوضوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثار وأثار الأرض وأعمها أكثر من جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء بآيات كذبوا بآياتنا، بآيات الله، وكانوا بجاية استنذون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبنس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم فَوَأَمَّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ اللَّهِ إِلَّا في فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ وحين تصبحون وله الحند في السماوات والأرض وعشيا وحين تضرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك قل <تصفيق> قل قل كم يأتوا به ثم إذا آتوا ثم إذا آتوا بشعر تشعر ومن آياته خنق السماوات ومن آياته أنخل قل قل أوصيكم أنزواجًا لتسكنوا إليها وجعل لكم وجعل بينكم نوادة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون فمن آياته خلق السماء ورَتِّ والْأَرْضِ السناتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين ومن آياته من العالمين ومنا اياته منامكم بالليل انها هي وبغيظكم بنيا فضلك ان في ذلك لايات من آياته يريكوا البكاء فوو وطعمه وينزل من السماء ما فيوحى الأرض فيوحى به الأرض بعد موتها. من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضغب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت شركاء في ما حسقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات قوم يحنيون ولاتتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عن فمن يهدي من أضل الله هم من ناصعين فأقم وجهك للدين حنيفا في الله الذي في الله التي فطع الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أضع الناس لا يعلمون نبين إليه واتقوا وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا إِلَيْهِ ثُمَّ هم منه رحمة إذا فريق منهم برب يشريك ليكفروا بما أعطيناهم فليتمتعوا فليتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون. وبلى الله منا ومنكم تواباً يا كن.